Oh, yeah. Ik zeg je nu dat ik het weer en ik wil je het en ik wil je het en ik wil je het Als je het wil, als je het wil, als je het wil, als ben je klaar. ben ben Thank <laughs> you. في <تصفيق> الدنيا دي مش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 When I should be You're the one who's the one Yeah. وَإِنَّ يَعْتِوكُ مَسَارَاتِ فَادُونَ مَنُونَ خَرَى مَالِكٌ إِخْرَادُهُمْ أَجَتُ إِنِّيُّ لَبِدَادِ وَحِتَابِ وَتَحْتُونَ بِبَرْءٍ وَمَا جَزَاءُ مَرِيَّ فَلِدَى كَمِنُونَ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 I see you. I see you. I see you. I you. يَا رَبِّ لَا يَغْرُرْنِي إِنْسَانٌ وَلَا تَجْعَلْ لِي فِي نَفْسِي شَرًّا لَهُ فِي الْآخِرَةِ خَلَاصًا وَلَدِيَ إِنْ شَاءَ رَأَيْنِي فَتَغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُوُّ وَلَيْنَسْرِكُونَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْضٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهِ أَخْتَفْتُ بِأَخْنَكِمًا وَسَاءً وَاللَّهِ بِالْحَجِي يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَاجْعَلْ لِي أهل لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يَا حَسْبِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ Voorzitter, zijn wil de collega's bedanken voor hun toekomst. Ik wil de collega's bedanken voor hun de collega's We don't need no more than one, it's hot in ikom er na de namen van de heer وَلَا يَنْظُرُنَّ لَهُمْ فَسُئِلُونَ فَقَالَ فَأَشْرِقْ لَنَا بِصُبْحٍ مُّبَشِّرٍ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يومئذٍ ينسى الإنسانُ ذنبهُ ولئن كانَ لَهُ عَملاً Let <laughs> I'm your savior, and Jawel, tevreden, Allah, Allah, Allah, Allah, الشيطان والذل فمن يريد قتلهم بطريقه امير في الحج وصدع وصدع في بدر خلقا كنت متوترهم كامرا وذلك من يملك اهله الحج أشهر الأضرار كنيس رجس في <تصفيق> في وما من خير لا لمن لا وتزيّد فَأَلِكُمْ جِنَاحٌ كَلِتَهُ فَظَنٌّ قُلْنَا أَلَمْ تَرِ ابْتِغَى الْجَنَّةَ وَالنِّقْرَ وَمَا لَهُ وَمَا لَنَا وَمَا لَهُ وَمَا لَنَا وَمَا لَهُ وَمَا Woo, woo, woo. Deze verantwoordelijkheid in de kerk van de de de I'm not afraid anymore. En dat je de leerlingen niet meer hebt. En dat je de leerlingen niet meer niet de Yeah, yeah. Voorzitter, ik wil de collega's bedanken voor hun إجابة رغماجرهم فلا دناك وليكم كما تألنا فيه الفتن من ركا المسيء الفتن من دنارين والله دناك أمرون خبير وليد نيك عليكم I am the I am the Lord and I am the Lord and I am Samen met dezelfde mensen die in dezelfde wereld leven, leven in dezelfde wereld leven in dezelfde wereld leven in dezelfde wereld. En dat is ook een met En اللهم من تريد يقضي Ik heb het niet te zien.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 ومثل حزك الأمودة تشترى تنادر في كل سنبرة في كل سنبرة في كل والله Ik ben niet iemand het niet eens. Ik heb niet eens. het niet eens. Ik heb niet eens. het niet het يَا جَاهِلِينَ يَدْعُونَ إِلَى دِينِ رَبِّكُمْ هُوَ Yeah <laughs> لا إشداء له إخاء ولا يعبد من